فأسرب أهلك بقطعين من الليل والتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحدون وانظوا حيث تؤمرون وقدينا إليه ذلك الأمر أن دابرها أولئم قطع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون.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 وخفِّض جناحَكَ للمؤمنينَ وقل إنّي أنا النذيرُ المبين كَما أنزلنا عَلَى المُقَتَّسِينَ الَّذينَ جعلوا قرآن عظيم فَوَرَبِّكَ لا نسأَلَنَّهم أجمعين عَمَّا كانوا يَعملونَ فَصدعْ بِمَا تُومر واعرض عَنِ المُشرِكين